إن الحمد لله نحمده ونسعينه ونسوفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يقضل فلا هادي له واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له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 فقد ساق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة التي كتبها والتي عرفت في العقيدة الواسطية نصوص الكتاب التي يستدل منها على صفات الله تبارك وتعالى والتي تثبت لله رب العالمين الأسماء الحسنى وهذه النصوص في جملتها فدوروا على النفي والإثبات وهي طريقة القرآن العظيم في إثبات الأسماء والصفات فإن طريقة القرآن العظيم في إثبات أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته فدوروا على هذا النفي والإثبات وقد بدأ شيخ الإسلام رحمه الله على المصوص بسورة الإفلاص وفيها إثبات ونفي كما مر ذكر ذلك وكذلك ساق أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى وهي آية الكرسي وفيها أيضا إثبات ونفر فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى ثم ساق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعض النصوص التي تثبت بصفة العلم لله تبارك وتعالى على سبيل الأجمال وساق بعد ذلك بعض الآيات التي تدل على اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة العلم على نحو من التفصيل فلما فرغ من ذلك ذكر ما يدل على اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة الرزق وأنه تبارك وتعالى يرزق من يشاء وأنه هو الرزاق فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله سبحانه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وهذا كما ترى في هذه الآية فبأتا معرف الطرفين للدلالة على الحصر والقصد فما مر ذكر ذلك في تلك القاعدة وهو في قبره تعالى إن الله هو الرزاق أي نار رزاق غيره الذي يرزق مخلوقاته ويقوم بما يسلحه فهو كثير بزق ماسعه فلا تعبدوا غيره وفي هذه الآية إثبات صفة القوات لله عز وجل ز القوة المتين وقد جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى وما فلقت الجن والانس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالناس يحتجون إلى رزق الله تبارك وتعالى أما الله عز وجل فإنه لا يريد منهم رزقا ولا يطعمه. بل هم يريدون منه الرزق وهو مطعم جلوا على فما أخبر في هذه الآية العظيمة ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعموه الرزاق صيغة مبالغة في وهما من الرزق وهو العطاء قال تعالى وإذا حضر التسمة أول القرى واليتامى والمساكين فرزقوهم منه أي أعطوهم فالرزق هو العطاء والإنسان يسأل الله تعالى في صلاته ويقول اللهم ارزقني أي اللهم أعطني والرزق ينقسم إلى قسمين عام وخاص فالعام من الرزق كل ما ينتفع به البدن سواء كان حلالا أم حراما وسواء كان المرزوق مسلما أم كافرا ولهذا قال السفاريني هو ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق ولذلك في أدبيات الناس وفي معرفتهم أنه حي يرزق لا يقال أبدا حي لا يرزق ما دام حيا فهو مرزوق ما دام حيا فهو يرزق لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزقه لو قلت إن الرزق هو العطاء الحلال لكان كل الذين يأكلون الحرام لم يرزق أن الذي أرقاهم ما تصبح به أبدانهم هو الله تبارك وتعالى إذا الرزق العام كل ما ينتفع به البدن سواء كان حلالا أم كان حراما سواء كان المرزوق مسلما أم كان المرزوق كافرا فهذا رزق رزق ينتفع به البدن فيصل إلى كل مخلوق وليس مخلوق بغير رزق لأنه أرازق كل الخلق فما دام يصل إليه ما تنتفع به أبدانهم فقد جاءهم رزقهم سواء جاء هذا رزق من طريق مرضي شرع أم أتى من طريق محرم شرع لو قلت إن الرزق هو العطاء الحلال لكان كل الذين يقولون الحرام لم يرزق مع أن الله أعطاهم ما تصلح به أبدانه لكن الرزق نوعان طيب وخبيث ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ولم يقل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والرزق وإنما جعل الله تبارك وتعالى الطيبات من الرزق منصوصا عليها هنا والمنحرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ولم يقل والرزق مطلقا لأن منه الخبيث منهما هو حرام ولم يقل والرزق أما الخبائث من الرزق فهي حرام وليست من الطيبات والشيء إذا كان مأذونا في تناوله فهو حلال حكما إذا كان مأذونا في تناوله فهو حلال حكما وإلا كان حراما وجميع ذلك رزق سواء كان مأذونا بتناوله أم لم يكن مأذونا بتناوله لأنه عطاء ولكن إذا كان مأذونا بتناوله فهو رزق حلال وإذا كان غير مأذون بتناوله فهو حرام وجميع ذلك رزق وتعريف الجملة الإسمية والاتيان فيها بضمير الفص هو إن الله هو الرزاق ليفادك الاختصاص اختصاص الله تبارك وتعالى بإنصال الرزق إلى عباده فلا يرزق إلا الله ولا يصل إلى العباد شيء إلا من طريق ربهم جل وعلا وقد عبر بالمبالغة في الرزق وهو العطاء للدلالة على أن الله رب العالمين هو الرزاق أين رازق غيره هو الذي يرزق مخلوقاته ويقوم بما يصلحهم فهو كثير الرزق بل على ذلك المبالغة واسعه فلا تعبدوا غيره أما الرزق الخاص هذا هو الرزق العام وهو كل ما ينتفع به البدن سواء كان حلالا أم حراما سواء كان المرزوق مسلما أم كان المرزوق كافرا لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق حتى الكافر يصله رزق ربه حتى الكافر الذي يكفر بالله تبارك وتعالى حتى الزنديق الملحم الذي ينكر وجود الله تبارك وتعالى يصل إليه رزق الله ولكن فيما ينفعه في بدنه فيما يقوم به بدنه فيما يقوم به بدله أما الرزق الخاص فهو ما يقوم به الدين فالرزق العام كل ما ينتفع به البدن وهو يصل إلى كل الخلق، وليس مخلوق بغير رزق ما ينتفع به البدن قد يكون حلالا وقد يكون حرام وقد يكون المرزوق مسلما وقد يكون المرزوق كافرا هذا كما ترى عام وأما الرزق الخاص فهو ما يقوم به الدين من العلم النافع والعمل الصالح والرزق الحلال المعين على طاعة الله فهذا رزق خاص. الرزق الخاص ما يقوم به الدين من العلم النافع والعمل الصالح والرزق الحلال الذي يعين على طاعة الله تبارك وتعالى هذا رزق خاص ولهذا جاءت الآية الكريمة الرزاق ولم يقل الرازق لكثرة رزقه ولكثرة من يرزقه الذي يرزق الله عز وجل لا يحصى باعتبار الأجناسه باعتبار الأجناس فضلا عن الأنواع فضلاً عن الآحات يعني تقول المملكة الحيوانية فهذه يمكن أن تقسم تحتها ما تقسمه من الأنواع تحت المملكة الحيوانية هذه ما هو من الفدييات وما هو من غير الفدييات ثم تنقسم الثدييات إلى, إلى كذا وكذا أنواع فهذه كما ترى أجناس والأجناس تنقسم بعد ذلك إلى أنواع ثم تحت كل نوع من الاحاد ما لا يعلمه إلا الله يعني إذا وصلت إلى نوع النمل والنمل ليس شيئا واحدا وإنما هو أنواع لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى تحت جنس بعينه من الحشرات ثم يأتي هذا النوع وهو النوع ثم ينقسم إلى ما لا يحصيه إلا الله ثم على حسب الأنواع ينقسم هذا الانقسام وعلى حسب الآحاد تحت كل نوع لا يحصي ذلك إلا الله والله يرزق ذلك جميعا ويوصل إليه رزقه ويهيئ له طريقة الطلب التي يتحصل بها على رزقه ويهيئ له طريقة تخزين هذا الرزق إلى غير ذلك من تلك الأشياء التي يعلمها الناس. فالذي يرزقه الله عز وجل لا يحصى باعتبار الأجناس فضلا عن الأدواع فضلا عن الآحاد لأن الله تعالى يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها من دابة لا يذهبنا بك الخيال إلى أن الدابة هي ذلك الحيوان الذي يدب على أربع والذي يركب أحياناً أو يستعمل في الخدمة أحياناً أخرى بل كل ما يدب على الأرض فهو دابة كل ما يدب على الأرض بصورة من صور الدبيب فهو دابة وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستوىها ويقول الله تبارك وتعالى الرزق بحسب الحال إذا نظرت بهذا علمت أن الرزق يقسم لا قسمين عام وخاص العام هو الذي تنتفع به الأبدان هذا يكون حلالا أم حراما ويكون المرزوق مسلما ويكون المرزوق كافرة لأنه ليس مخلوقا بغير رزق وأما الرزق الخاص فهو الرزق الذي يقوم به الدين والذي به العمل الصالح والذي به الإعانة على طاعة الله تبارك وتعالى وهذا يكون للموفقين ولكن إذا قال قائم إذا كان الله هو الرزاق فهل أسعى لطلب الرزق أو أبقى في بيتي ويأتيني الرزق حيث أكون يعني إذا قال إنسان ما دام الأمر كذلك وما دام الله عز وجل هو الرزاق فلماذا لا أكف عن السعي وأبقى في البيت ويأتيني رزقي حيث أنا والجوال فما أقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى اسهل يطال بالرزق كما أن الله تبارك وتعالى غفور فليس معنى هذا أن تعمل وتتسبب بأسباب التحصل على المغفور يعني إذا أذبت تقول الله عز وجل هو الغفور والغفور على سبيل المغالغة فعول من غافر فهذا فعول على سبيل المغالغة من غافر فتقول الله عز وجل هو الغفور واسع المغفرة ودائم المغفرة وعظيم المغفرة فإذا ارتكب العبد الذنب فليس له أن يسعى في أسباب تحصيل المغفرة وإنما يظل على حاله ويقول يغفر الله عز وجل لي من غير أخذ بأسباب أحصيل المنطرة لأن الله والأخو فكما أنك لا تفعل ذلك فتبالك الأمر بالنسبة للرزق لا تقل إن الله عز وجل هو الرزاق واسع الرزق عظيم يرزق كل دابة تدب على الأرض وإذا فلا أسعى في الطلب الشاعر يقول جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. جنون منك أن تسعى لرزق والهُرزق في غشاوته الجنين. يعني أقول إذا كان الجنين يرزق في مشيمته ويصل إليه رزقه في غشاوته، فلماذا تسعى أنت للرزق؟ وهذا الجنين يصل رزقه إليه حيث هو. فيقول جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين هذا القول الضاطر وأما استشهاده بالجنين فالجواب أن يقال الجنين لا يمكن أن يوجه إليه طلب الرزق لأنه غير قادر بخلاف القادر وكذلك العاجز العاجز الذي لا يستطيع أن يسعى لطلب الرزق لا يتوجه إليه الطلب هذا خلق كما والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون فهذا من كلام الشعراء يقول جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في رشاوته الجميل ولهذا قال الله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض جلولا فمشوا في مناكبها وكلوا من رزق لا بد من السعي فمشوا في وكل من الرزق فلا بد من سعي للطلب وأن يكون هذا السعي على وفق الشرع أمران فلا بد من السعي للطلب لطلب الرزق ولا بد أن يكون هذا السعي على وفق الشرع أمران إذا فاتك أحدهما أو فاتك كلاهما تورط العبد في أكل الحرام فلا بد من سعي وأن يكون هذا السعي على وفقه أشهر وأما قوله تعالى ذو القوة يعني صاحب القوة التامة الذي لا يعتريه ضعف ذو القوة القوة صفة يتمكن الفاعل بها من الفعل بدون ضعف ودليل قوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة فالقوة في الصفة التي يتمكن وفاعل بها من الفعل بدون ضعف خلقكم الله تبارك وتعالى من ضعف ثم دعى من بعض ضعف قوة تفعلون ما تفعلون بدون ضعف جعل من بعض ضعف قوة وتصفتم بصفة تتمكنون بها من فعل ما تفعلون من الفعل بدون ضعف وليس القوة هي القدرة القوة ليست هي القدرة بقوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا فالقدرة يقابلها العجز وما كان الله ليعجزه من شيء إنه كان عليما قديرا فجعل القدرة في مقابل العجز القدرة يقابلها العجز والقوة يقابلها الضعف تأمل في الآيتين مرة أخرى الآية الأولى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة فالقوة يقابلها الضعف الآية الثانية وما كان الله ليعجزه العجز وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا فالقدرة يقابلها العجز والقوة يقابلها الضعف والفرق بينهما أن القدرة يوصف بها ذو الشعور والقوة يوصف بها ذو الشعور وغيره يعني الذي عنده عقل الذي يشعر يمكن أن يقال إنه قوي لا يقال إنه قادر إلا إذا كان ذا شعور فالذي لا شعور عنده لا يقال إنه قادر وقد يكون قويا ما لا شعور عنده قد يكون قويا ولا يكون قادرا فذو الشعور وغيره يوصف بالقوة ولا يوصف بالقدرة إلا ذو الشعور القوة أخص فكل قوي من ذو الشعور قادر وليس كل قادر قويا مثال ذلك الريح قويا ولا تقول قادرة لأنها ليست بذات شعور يعني ليست عاقلة فتقول الريح قوية فتوصف وهي ليست بذات الشعور بالقوة ولكن لا توصف بالقدرة لأنه لا يوصف بالقدرة إلا ذو الشعور فالريح تقول الريح قوية ولا تقول الريح قادرة وتقول الحديد قوي وليس بذات شعور ولكن لا تقول الحديد قادر لكن ذو الشعور تقول إنه قوي وإنه قادر فلا يوصف بالقدرة إلا ذو الشعور إلا ذو الشعور وأما ما ليس ذي شعور يوصف بالقوة ولا يوصف بالقدرة ترهيح والحديد والحجر صخ تقول هذا قوي ولا تقول قادر وأما القادر من ذي الشعور فتقول هو قوي وتقول هو قادر ولما قالت عاد من أشد منا قوة قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين قال ابن عبدا رضي الله عنهما فما أخرج ذلك البيهقي في الأسماء والصفات وذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه لابن أبي حاتم قال الشديد هو المتين المتين الشديد أي الشديد في قوته الشديد في عزته الشديد في جميع صفات الجبروت وهو من حيث المعنى توكيد للقوي لأن القوي كما أمر هو الذي يتصف بالصفة التي يتمكن بها من فعل ما يفعل بغير ضعف لأن القوة يقابلها الضعف ولأن القدرة يقابلها العجز والمتين هو الشديد الشديد في قوته الشديد في عزته الشديد في جميع صفات الجبرون وهو من حيث المعنى توكيد للقوي يجوز أن نخبر عن الله تبارك وتعالى بأنه شديد ولا نسمي الله بالشديد بل نسميه بالمتين لأن الله سمى نفسه بذلك وهذا الكلام قد مر في قواعد الصفة وهو أن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء يعني أن تخبر عن الله تبارك وتعالى فهذا شيء يمكن أن تخبر عن الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى هو الشديد الذي له القوة وله العزة وهو كذا أنت لا تسميه بالشديد لأنه لا يسمى إلا بما سما به نفسه أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم ولكن تخبر عنه لأنه ذو شدة في قوته وذو شدة في عزته ولكن لا نسمي الله تبارك وتعالى بالشديد لأن ذلك لم يره هذا توقيفي باب الصفات أوصع من باب الأسماء كما هو معلوم لأن هناك من الصفات ما هو صفات فعل كما تقول الرحمن على العرش استوى ولا يشتق من هذه الصفة اسم فلا تقول المستوي الصفات وجاء ربك والملك صفا صفا المجيء من صفات الله تبارك وتعالى ولا تقول الله عز وجل هو الجائل وكذلك الاتيان وكذلك النزول إلى سماء الدنيا لا تقول هو النازل فباب الأسماء كما ترى هو أضيق من باب الصفات وباب الصفات أوصع وباب الإخبار أوسع من باب الصفات تخبر عن الله تبارك وتعالى بما ليس باسم لله تبارك وتعالى وَبِمَا لا تَأْتِي به مِنَّا يَتَضَمَّنُ الصِّفَةَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ كالمتين الشديد فنخبر عن الله تبارك وتعالى بأنه شديد ولا نسمي الله تبارك وتعالى بالشديد ولو سميك الله تبارك وتعالى بالشديد فإنك حينئذن تكون قد أتيت بالصف فوصف الله تبارك وتعالى بما تضمنه لإسمه من الصف لأن كل اسم يسمى به الله تبارك وتعالى يتضمن صفة يوصف بها الله عندما تقول الله تبارك وتعالى القوي فقد تضمن هذا lsb صفة القوة عندما تقول السميع صفة السمع البصير صفة البصر فإذا قلت الشديد فقد جعلت له صفة الشدة وهذا لم يسمي الله تبارك وتعالى به نفسه ولكن يخبر عن الله تبارك وتعالى من باب الإخضر وهو أوسع وتجد هذا في كلام الآئمة ويلتبس على كثير من طلاب العلم يقول إن الله تبارك وتعالى لن يسمي نفسه بهذا الاسم ولا يكون الإمام قد ساق ذلك على سبيل التسمية وإنما على سبيل الأخبار كما ترى هنا في قول ابن عباس رضي الله عنهما المتين القوي أو المتين الشديد والشديد من حيث المعنى توكيد للقول ذو القوة المتين ذو القوة المتين إذا له صفة القوة سبحانه وتعالى والمتين من حيث المعنى القوي فهذا كأنه تأكيد من حيث المعنى للقوي في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله تعالى هما الرزاق والمتين وإثبات ثلاث صفات لله تعالى الرزق والقوة وما تضمنه اسم المتين وما تضمنه اسم المثي وكذلك الرزاق من أسمائه والرزق من أفعاله نوعان رزق على يد عبده ورسوله نوعان أيضا ذان معروفان رزق القلوب العلم والإيمان والرزق المعد لهذه الأبدان هذا هو الرزق الحلال وربنا رزاقه والفضل للمنان والثاني سوق القوت للأعضائك تلك المجاري سوقها بوزاني هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام كلاهما رزقان والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان بهذا الاعتبار فتقول الرزق عام وخاص والعام ما به قيام الأبدان وهو حلال وحرام وهو للمسلم والفاجر والكافر والزنديق والملء ومن ينكر وجود الله هذا رزق يأتيه من الله تبارك وتعالى يقوم به بدنه ويصبح به جسده، فهذا رزق عام الرزق الخاص هو ما به العلم النافع العمل الصالح، الرزق الحلال الذي يعين على ذلك، والفائدة التي يتحصل عليها المسلم من الإيمان بصفة القوة والرزق لله تبارك وتعالى، أن لا نطلب القوة والرزق إلا من الله. فإذا أمنا بصفة القوة لله تبارك وتعالى، وإذا أمنا بصفة الرزق لله تبارك وتعالى. فإننا لا نطلب القوة ولا الرزق إلا من الله تبارك وتعالى ونؤمن بأن كل قوة مهما عظمت فلن تقابل قوة الله تبارك وتعالى فإذا كان ذلك مستقرا في قلوبنا إيمانا واعتقادا ويقينا فإن الإنسان لا يخشى أحدا سوى ربه تبارك وتعالى ولما كان قائما على دين ربه تبارك وتعالى وطالما كان متوجها إلى ربه تبارك وتعالى ومعتمدا على ربه تبارك وتعالى وفي هذا معنى ما قاله الإمام أحمد لمن شكى إليه خوفه من بعض الولاة فإنه لما شكى إليه رجل خوفه من بعض الولاة قال لا يخاف الرجل غير الله تبارك وتعالى إلا لمرض في قلبه ولو صححت لم تخف أحد يعني لو صحت الإيمان والاعتقاد واليقين فإنك لا تخاف إلا الله تبارك وتعالى ثم ساق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله تعالى إن الله نعمة يعبكم به إن الله تانا سميعا بصير ابن القيم رحمه الله تعالى قال إن الله عز وجل لما ذكر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والفعظين كما يفعله المشبهون والمشركون ولم يقصد به نفي صفات كماله وعلوه على خلقه وتكلمه بكتبه وتكليمه لرسله ورؤية المؤمنين له جهر بأرصارهم كما ترى الشمس والقمر في الصح رؤية برؤية لا مرئيا بمرئي تشبيه كما أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم فهذا تشبيه للمرئي بالمرئي حش كلا إنما هو تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال الشيخ الشارح رحمه الله هذه الآية ساقها المؤلف لإثبات اسمين من اسماء الله وما تضمنه من صفه وهما السميع والبسيط ففيها رد على المعطل قوله ليس كمثله شيء هذا نفي ليس كمثله شيء فهو من الصفات السلبي والمقصود به إثبات كماله يعني لكماله لا يماثله شيء من مخلوقات وفي هذه الجملة رد على أهل التمثيل وهو السميع البصير السميع له معنى أحدهما بمعنى المجيب والثاني بمعنى السامع للصوت السميع بمعنى المجيب مفتل له بقوله تعالى عن إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء أي لمجيب الدعاء أما السميع بمعلى إدراك الصوت فإنهم قسموه إلى عدة أقسام الأول سمع يراد به بيان عموم إدراك سمع الله تبارك وتعالى وأنه ما من صوت إلا ويسمعه الله الثاني سمع يراد به النصر والتأييد الثالث سمع يراد به الوعيد والتهديد السميع بمعنى المجيب السميع بمعنى المجيب دليله قول إبراهيم عليه السلام إن ربي لسميع الدعاء يعني إن ربي لمجيب الدعاء وهذا سمع بمعنى الإجابة السمع بمعنى إدراك الصوت مقسم إلى عدة أخسام سمع يراد به بيان عموم إدراك الله عز وجل لجميع الأصوات وأنه محيط بها فما من صوت إلا ويسمعه الله والثاني سمع يراد به النصر والتأييد والثالث سمع يراد به الوعيد والتهديد مثال الأول وهو بيان عموم إدراك سمع الله عز وجل وأنه ما من صوت إلا ويسمعه الله عز وجل مثاله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله فهذا فيه بيان إحاطة سمع الله تعالى بكل مسمور ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات والله إني لفي الحجرة وإن حديثها لا يخفى علي بعضه هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري تعليقا والنسائي وابن ماجه والحاكم والعلى والطبري وهو حديث صحيح تقول في عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات المجادلة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تجادله في زوجها وتشتكي إلى الله في زاوية الحجر والسيدة عائشة رضي الله عنها في ذات الحجر والمرأة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة تسمع ولا تسمع تسمع بعض حديثها للنبي صلى الله عليه وسلم ويقف عليها بعض وهي في الحجرة في ذات الحجرة. وأنزل الله تبارك وتعالى قولا قد سامع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وعيشة تقول أنا في الحجرة ويخفى علي بعض والله عز وجل يقول قد سامع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله تقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصدار هذا دليل على أن السمع يراد به بيان عموم إذرات سمع الله عز وجل وأنه ما من صوت إلا ويسمعه الله وأما السمع الذي يراد به النصر والتأييد كما في قوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى فهذا سمع نصرة وسمع تأييد وليس مجرد سمع ليس لبيان عموم إدرات الله تبارك وتعالى لتلك الأصوات وسمعه إياه وإنما هو مراد به النصرة والتأييد لموسى وهؤلاء والثالث الذي هو السمع الذي يراد به الوعيد والتهديد وقوله تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ولا دواهم بل ورسولنا لديهم ياتبوعون نسمع سرهم يهددهم فهذا تهديد ووعيد ويراد من قوله تبارك وتعالى أن يحسبون أننا لا نسمع صلاهم وندواهم يراد به تهديدهم ووعيدهم حيث كانوا يسرون ما لا يرضى من القرى السمع بمعنى إدراك المسموع من الصفات الذاتية السمع بمعنى إدراك المسموع من صفات الله الذاتية وإن كان المسموع قد يكون حادثا وسمه بمعنى النصر والتأكيد من الصفات الفعلية لأنه مقرون بفعل وهذا هو الفارق بين الصفات والصفة الفعلية الصف الفعلية مرتبطة أو مقترنة بالمشي إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعل حينئذى يقال هذه الصفة فعلية إذا شاء نصر وإذا لم يشأ لم ينصر فالنصر والتأكيد مرتبط بالمشي وأما الإدراك فمرتبط بالذات بمعنى أن الله تبارك وتعالى يدرك عموم إدراك بسمعه تبارك وتعالى كل صوت فما من صوت إلا ويسمعه الله تبارك وتعالى هذا الإدراك من الصفات الذاتية وإن كان المسموع يعني الصوت الذي نتكلم نحن به الآن هذا حادث هذا الصوت حادث يدركه الله رب العالمين الإدراك بصفته الذاتية صفة السمع التي هي صفة ذاتية لله تبارك وتعالى وإن كان المسموع حادثا وأما ما يتعلق بالنصر والتأييد فإنه إذا وقع يقع مرتبطا بالمشيئة وحينئذ يكون من الصفات الفعل فإذا كان مرتبطا بالمشيئة سمي صفة فالية كالنزول فإذا شاء نزل وإذا لم يشأ لم ينزل وكذلك الاستواء فهذا مرتبط بالمشيئة فهذه مما يقال له هذه صفات فالية وإذا كان مرتبطا بالذات لا ينفك عن الذات فهذا يقال له صفة ذاتية السمع بمعنى الإجابة أيضا من الصفات الفالية لأنه إذا شاء أجاب الداعي وإذا لم يشأ لم يجبه فصار مرتبطا بالمشيئة وما دام مرتبطا بالمشيئة إنه يكون من الصفات الفعلية البصير بمعنى المدرك لجميع المحصرات ويطلق البصير بمعنى العليم أيضا فالله سبحانه وتعالى بصير يرى كل شيء وإن خفي وهو سبحانه بصير بمعنى عليم بأفعال عباده قال تعالى والله بصير بما تعملون الذي نعمل بعضه مرئي وبعضه غير مرئي فبصر الله إذن معناه هذان القسمان وكله داخل في قوله البصير لأن العبارة التي ذكرها الشيخ موهمة يعني عندما يقول فبصر الله إذن ينقسم إلى قسمان هذا مهم كما ترى ويريد معنى صحيحا رحمه الله شارح رحمه الله يريد معنى صحيحا ولكن هذه الصياغة مهمة عندما تقول بصر الله إذا ينقسم إلى قسمين ويريد المعنى الذي يدل عليه البصر لله تبارك وتعالى ينقسم إلى قسمين المعنى والذي ينقسم إلى قسمين وأما بصر الله تبارك وتعالى فبصر الله بصر وأما أن يقال بصر الله عز وجل لمقسّم إلى قسمين توهم الأبعاد. كله داخل في قوله البصر. في هذه الآية إثبات قسمين من أسماء الله تعالى. هما السميع والبصير. وثلاث صفات. كمال صفاته من نفي المماثلة وصفة السمع وصفة البصر. ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء. هذه تدل على صفه وهي كمال صفاته من نفي المماثلة لأن الصفة المنفية تدل على ثبوت كمال الضب وهو هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله ثم صفة السمع وهو السميع وصفة البصر البصير الله السميع البصير فتدل على صفة السمع وصفة البصر على كمال صفاته من نفي مماثلته لخلق فيها أيضا لل الفوائد المسلكية الكف عن محاولة تمثيل الله بخلقه وفيها استشعار عظمته وكماله وفيها الحذر من أن يراك على معصيته أو يسمع منك ما لا يرضاك لاتصافه بصفة البصل وصفة السمع. يبقى أمر مهم في هذه الآن وهو الكاف التي دخلت على مثله الأصل في غير القرآن ليس مثله شيء وهو السميع البصير الكاب بمعنى مثل أي فهل المعنى ليس مثل مثله شيء فيكون النفيها هنا لمماثلة المثل مع ثبوت المثل لأنك إذا قلت ليس مثل مثله شيء فقد أثبت المثل ونفيت المماثلة للمثل لا للأصل لا لله الضمير في مثله لله يعني ليس كمثل الله شيء هذه الهاء هنا في مثله عائدة على الله تبارك وتعالى ليس مثله شيء هذه الكاف الكافة أتى الشيخ رحمه الله تعالى بأقوال النحاة فيه ولخصها تنفيصا حسن فقال اعلم أن النحاة خاضوا قوضا كثيرا في قوله كمثله حيث قال الكاب داخلة على المثل وظاهره أن لله مثلا ليس له مثل لأنه لم يقل ليس كهو بل قال ليس كمثله فهذا ظاهر الآية من حيث اللبظ لا من حيث المعنى لأننا لو قلنا هذا ظاهرها من حيث المعنى لكان ظاهر القرآن كفرا وهذا مستحيل لأن إثبات المثل لله تبارك وتعالى هذا كفر إذا كان ظاهر الآية يدل على ذلك من حيث المعنى فهذا إثبات أن ظاهر القرآن كفر وهذا لا يكون هذا مستحيل ولهذا اختلفت عبارات النحويين في تخريج هذه الآية على أقوى بقول الأول هذه فائدة من الفوائد العزيزة إذا حصلها طالب العلم فعه الله رب العالمين بها كثيرا الخول الأول الكف زائد ليس كمثله الكف زائد إذن يصير ليس مثله شيء فيكون ها هنا النفي متوجها إلى المثلية ويكون قد نفى المثلية إذا كانت الكاف زائدة وتقدير الكلام ليس مثله شيء وهذا القول مريح زيادة الحروب في النفي كثيرة كما في قوله تعالى وضرب المثل بما مر قريبا وما تحمله من أنفى وما تحمله من أنفى عندما قال أنفى هذه فاعل تحت إذا ينبغي أن تكون مرفوعا ولكن المحل الذي تكون عليه الضمة وعلامة الرف هذا المحل مشهول بحركة حرف الجر الزائد كما مر وقلنا إن هذا لا يتوجه في أنفى خاص للألف الألف لا يظهر عليها لا حركة لحرف الجر الزائد ولا حركة بالفاعلية أصدر لأن الألف المقصورة لا يظهر عليها شيء ولكن مضى الشيخ على القاعد فقال اشتغال المحل بحركة حرك الجر الزائد الزائد منه ثم قال إنه زائد لفظا ولكنه لا يمكن أن يكون زائدا معنا تقول الزيادة في الحروف في اللغة العربية للتوكيد أمر مضطر يقول إن الزيادة تأتي أحيانا للتوكيد يقول هذا الخول قول مريح يعني إذا قيل لك أن القرآن فيه كذا هذه من الشبهات التي يتمسط بها زكريا بطرس وزكريا أهزون ومحمد الباز وغير هؤلاء من الضلال المارطي يتمسكون بأمثال هذه الأشياء يقول القرآن يثبت المثل لله تبارك وتعالى وظاهره فيه قفل أي يقول ليس كمثله شيء والكاف بمعنى مثل ويكون التقدير إذن أنه ليس مثل مثله شيء فيكون قد أثبت المثل ونفى المثليات عن المثل لا عن الله تبارك وتعالى لأنه لم يقل ليس كهو وإنما قال ليس كمثله فيقول لك فتقول له أنت فهؤلاء جهلة يكتفون منك بهذا يعني إذا قلت الكاف زائدة يقول الله أكبر هذا هو العلم لا يفهم شيء جاهل مثل حمار أهله فعندما تقول الكاف زائدة وتقدير الكلام ليس مثله شيء وزيادة الحروف في النفي كثيرة وحبذة لو وقل كما في قوله تعالى وما تحمل من أنتا وتقول أيضا إن إن زيادة الحروف في اللغة العربية للتوكيد أمر مضطرد فحينئذ يختل القول الثاني العكس قالوا إن الزائد مثل ويكون التقدير ليس كهو شيء ليس كهو شيء ليس كمثله شيء تظلمها كما هي ونقول مثل زائدة فيصير ليس كهو ليس كهو شيء هذا ضعيف يضعفه أن الزيادة في الأسماء في اللغة العربية قليلة جدا أو نادرة وأما في الحروف فكثيرة وزيادة الحروف في اللغة العربية للتوكيد أمر مضطر. وأما في الأسماء فهذا قليل جدا أو ناد بخلاف الحروف إذا كنا لابد أن نقول بالزيادة فليكن الزائد الحرف وهي الكافر ويكون ليس كمثله شيء يعني ليس مثله شيء تقول كاف زائدة ولا تقول مثل هي الزائد هذا قولها القول الثالث أن مثل بمعنى صفة والمعنى ليس صفته شيء ليس صفته شيء. وقالوا إن المثل والمثل والشبه والشبه في اللغة العربية بمعنى واحد. وقد قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون أي صفة الجنة التي وعد المتقون كذا وكذا. فتقول المثلها هنا بمعنى الصف. ما الدليل؟ تقول قال الله تبارك وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون. أي صفة الجنة التي وعد المتقل هذا ليس ببعيد أيضا من الصواة القول الرابع أنه ليس في الآية زيادة لا في الحرف ولا في الإسم ولكن إذا قلت ليس كمثله شيء لازم من ذلك نفي المثل يعني عندما تقول ليس كمثله شيء يلزم منه معنى نفي المثل وإذا كان ليس للمثل مثل صار الموجود واحدا يعني هذا يفيد ماذا؟ ليس كمثله شيء فتقول ليس في الآية زيادة أذكال ليس الزائدة ومثل ليس الزائدة والأمر كما ورد ليس كمثله شيء يلزم من ذلك نفي المثل وإذا كان ليس للمثل مثل صار الموجود واحد وعلى هذا فلا حاجة إلى أن نقدر شيئا لأنه هل لله مثل ليس لله مثل سبحانه وتعالى نسأل هل لله مثل ليس لله مثل فإذا نفلت المثل وليس للمثل مثل صار الموجود واحد ولا زياد ولا تكمل ولا تقدر ولا شيء وهكذا وهذا قد وجد في اللغة العربية مثل قوله ليس كمثل الفتى زهيد قال الشيخ رحمه الله تعالى الحقيقة أن هذه البحوث لو لم تعرض لكم لكان معنى الآية واضحة وبعلاها أن الله ليس له مثيل لكن هذا وجد في الكتب والراجح أن نقول إن الكافة زائدة لكن المعنى الأخير لمن تمكن من تصوره أدوى وهو أنك تقول بدلا هل لله مثل؟ تقول حاشر ليس لله مثل إذن نفي المثل إذا كان ليس للمثل مثل فإنه يكون حينئذ صار الموجود واحدا لأنه ليس له مثل عصر إذا تصورت هذا فهو حسن جدا وإذا لم تتصوره فإنك تصير إلى القول الأول وتقول الكاف تقدير الكلام ليس يتله شيء زائد الحروب في كثيرة إلى آخر ما. هناك بعض الكلام الحسن في هذا الموضوع أن هذه من الشبهات ويتعطط فيها الكلام كثيرا على كثير من المسلمين الطيبين فلا بد من تقرير قلوب القرآن من الكلمات المقحمة والحروف الزائدة إذا في حش ولا تطويل ولا زيابة لا في حرف ولا في اسم ولا في معنى ولا في تعب ولا شيء والقرآن خال من الكلمات المقحمة ومن الحروف الزائدة دعانك قول الذي يقول في بعض الكلمات القرآنية إنها مقحنة وفي بعض القروف القرآنية إنها زائدة زيادة معنولة يقول يا زائدة زيادة معنولة ودعانك قول الذي يستخف يعني يعدها خفيفة كلمة التوكيد أو كلمة التأكيد فيرمي بها في كل موطن يظن فيه الزيادة فكلما ظن الزيادة في حرف أو في اسم أو في فعل يقول هذا للتوكيد فدعاً قول الذي يستخف كلمات التأكيد فيرمي بها في كل موطن يظن فيه الزيادة لا يبالي أن تكون تلك الزيادة فيها معنى المزيد عليه فتصلح لتأكيده أو لا تكون ولا يبالي أن يكون بالموضع حاجة إلى هذا التأكيد أو لا حاجة له به ولكن يستخفه كلمة التأكيد وكلما ظن زيادة في شيء بحرف أو كلمة أو معنى يقول هذا زائد وهو للتوكيد ولا يرتكب هل هناك في هذه الزيادة معنى زائد على المزيد عليه فتصبح للتأكيد أو لا لا يبادل قد لا يكون فيها معنى زائد على المزيد عليه ولا يبالي أن يقوم بالموضح حاجة إلى هذا التأكيد أو لا حاجة له به. أي؟ فدعك من هذا وهذا. أجل. دعنك هذا وهذا. فإن الحكم في القرآن بهذا الضرب من الزيادة أو شبيهها إنما هو ضرب من الجهل مسطوراً أو مكشفاً بدقة الميزان الذي وضع عليه أسلوب القرآن. وخذ نفسك أنت بالغوص في طلب أسراره البيانية على ضوء هذا المصباح. إن أُمِّي عليك وجه الحكمة في كلمة منه أو حر، فيأتي أن تعجب، فما يعجل هؤلاء الضانون؟ ولكن قل قولا سديداً هو أدنى إلى الأمانة والعصا. قل الله أعلم بأسرار كلامه، ولا علم لنا إلا بتعليمه. قل هذا إذا لم تستطع أن تصل غائزاً. أن تصل إلى حقيقة المراد فقل الله أعلم بأسرار كلامه ولا علم لنا إلا بتعليم ثم إياك أن تركنا إلى راحة اليأس فتقعد عن استجلاء تلك الأسرار قائلة أين أنا من كلان وكلان كلا فرب صغير مغضول فطل إلى ما لم يفطل له الكبير الفاضل ألا ترى إلى قصة ابن عمر في الأحجية المشهورة وفي الأهدية المشهورة عندما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها كمثل المؤمن فحدثوني ماهي فوقع الناس في شجر البوادي وقال ابن عمر وقع في نفسي أنها النقلة ولكن برض وجدت أبا بكر وعمر وقمت عاشر عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت ثم لما عجز الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة فلما قام عمر والصحابة وانصرفوا قال ابنه له يا أبت الله لقد وقع في نفسي أنها النخلة قال ولما لم تقل قال نظرت فوجدتك وأبابت ساكتين ومن معكما فقال والله أو الذي نفسي بيده لك قلت لكان أحب إلي من كذا وتد يعني إذا ظهرت نجابته عند النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم لكان أحب إلى عمر من كذا وتد فوقع ذلك في نفس عبد الله بن عمر ولم يصل إليه أبو بك ولا عمر ولا الصحابة الذين كانوا حضورا على حسب ظاهر النص وربما لم يتكلموا لعلة أخرى ولكن وقع في نفس ابن عمر خاصة حل هذه الوحدية يعني هذا السؤال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فكان صغيرا ووصل إلى الحال فلا تستصغر نفسك فجدت الطلب وقل رب زدني علما فعس الله أن يفتح لك بابا من الفهم تكشف به شيئا لما عمي على غيرك والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من البلغات إلى النوم وسر الكاف في قوله تعالى ليس كمثله شيء يضرب له المثل قوله تعالى ليس كمثله شيء أثر أهل العلم قد ترادفت كلمتهم على زيادة البال بل على وجوب زيادتها في هذه الجمل فرارا من المحال العقلي الذي يوضي إليه بقاؤها على معناها الأصلي من التشبيه مثل مثل إدراو ناحية إذن تكون نافية للشبيه عن مثل الله فتكون تسليما بثبوت المثل له سبحانه أو على الأقل محتملة لثبوته وانتفائه لأن السالبة كما يقول علماء المنطق تصدق بعدم الموضوع أو لأن النافية كما يقول علماء النح قد يوجه إلى المقيد وقيده جميعا فقول ليس لفلان ولد يعاونه إذا لم يكن له ولد قط أو كان له ولد ولكن لا يعاول فليس كذلك؟ بلا يعني عندما تقول ليس لفلان ولد يعاول إذا لم يكن له ولد أصلاً وإذا كان له ولد ولكنه لا يعاول وتقول ليس محمدا أخا لعلي إذا كان أخا لغير علي أو لم يقل أخا يعني إذا قل ليس محمد أخا لعلي يمكن أن يكون غير أخ لأحد ليس له أحد ويمكن أن يكون أخا لغيره لغير علي فعندما تقول ليس كمثله شيء فإن ذلك يكون مفضيا إذا لم تقل بزيادة كما يقول أكثر أهل العلم الذين ترادفت كلماتهم على زيادة الكاف إذا لم تقل بذلك فإنك تكون قد وقعت في المحال العقلي كما يقولون الذي يبضي إليه بقاؤها على معناها الأصلي من التشبيه لأنها حينئذ تكون نافية للشبيه عن مثل الله فتكون تسليما بثبوت المثل له سبحانه أو على الأقل محتملة لثبوته ونفي. كما في قوله ليس لكلان ولد يعاونه وقد لا يكون له ولد أصلا فلا يكون لله تبارك على هذا المعنى مثل من أصلا أو لا يكون له ولد يعاونه فتحتمل وجود المثل وانتفائه قليل من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا بأس ببقائها على أصله إجراء أنها لا تؤدي إلى ذلك المحال لا نصلا ولا احتمالا لأن نفي مثل المثل يدفعه في العقل نفي مثل أيضا كما مر من كلام الشيط في وجه من الوجود لأن الله تبارك وتعالى ليس له مثل ليس له مثل أيضا فنفي مثل من ليس له مثل يجعل الموجود واحد يجعل الموجود واحدا وتنتهي المسألة لمن تصور هذا الوجه وذلك أنه لو كان هناك مثل لله لكان لهذا المثل مثل قطعا وهو الإله الحق نفسه لو كان لله مثل لكان لهذا المثل مثل وهو الإله الحق نفسه فإن كل متماثلين يعد فيهما مثلا للصاحب وإذا لا يتم انتفاء مثل المثل إلا بانتفاء المثل وهو المطلوب. يعني إذا أثبت ذلك فإنك قد تكون أثبتت أن الله مثلا للمثل إذا كان هناك متماثنان فكل منهما مثل للآخر فإذا انتفى أن يكون الله تبارك وتعالى مثلا لأحد مثلا لشيء فقد نفيت المثل أصل وانتهى الأمر فهذا ما يجب عليك أن تأخذ به وتبعد عن التكلف والدوران والضرب في التعطيد والتعمية تتأمل في هذا الوجه تأملاً صحيحاً وتعلم هو إذا كان المثل منتفياً أصلاً فإذا نفيت هذا المثل فإنك تجعل الأمر عائداً إلى موجود واحد وهو الله تبارك وتعالى لسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علماً أن يحسن ختامنا إجمعين وأن يحينا مسلمين وأن توفانا مؤمنين وأن يلحقنا بالصالحين وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم